قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوام بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه نَهُ يَقولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعُ اللَّونِ فَاقِعُ اللَّونِ تَسُرُّ النَّاظِرِينَ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره شبهه علينا واننا ان شاء الله واننا ان الله لمهتدون قال إن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 وَادْعُ اتَّحَدِثُونَ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ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 لا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِنَّا إِذًا مَّعْدُودَةٌ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عهدا. بَلَي يُخلِ فَ اللهَّهُ عَهدَهُ أَمْ تَقُلونَ عَ اللهَّ مَا لَا تَعلَمون بَل مَنْ كَتَبَ سَيأَةَ وَحاطَتْ بِ خَطِي أَتُ فَأُولائِكَ أَصحَُ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 وَإِذ أَخزْنَ مِتَ قَبَني إسر إلَ لا تعبُدونَ إَّ اللهَّ وَبِالوالدَْنِ إحسَنَم وَذِقُرربَ وَْتَمَا وَمَسكين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 ثَُّ سوَوََّي تُم إَِّا قَللَ مِنْكُم وَأَتُم وَعْربون ثَُّ أَ وَإِذْ أَخَذنَا مِيثَاقَكُم لَا تَسْفِكَُدِمَا أَكُمْ وَلَا تُخرِدُونَ أَن فُسَكُم مِ بِيَارِِكُمْ تَُّا أَقُرَرْرتُم ثمَُّ أَقُرَرتُم, أقررتم وَأَن ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُمْ من بِيَارِهِم تَغَاغَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ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 مَا جَ أَهُمْ كِتَابُ مِن إِ بَِّهِ مُصََدِّبُ للِمَا مَعَهُم وَكَانُوا مِون قَضِلُوا يَْتَفْتعُون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 بِثَمَ اشْتَرَوُا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عباده وَبَأْوُ بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُم آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَيَكفُرونَ بِمَا وَرَ أَهُ وَهُوَ الحَقُّمُ صَدِّ قَلِّمَا مَعَهُم قُلْفَلِمَ تَقُتُلونَ أنبياء الله من قبل أَن بِيَ أََّهِمِ ي قَبلِلُ إِ كُتُم مُؤْمِنِ وَل قَدِجَاءكُمْ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 أَلَن يَتَمَنَّوُوا أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْفَظَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا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 مَنْ كَانَ عَْضُوَلِلَّهِ وَمَ لائِكَتِهِ وَرسُولهِ وَجبِرلَ وَمِيكَلَ فَإِن النَّو اللهَّ فَإِن اللهَّه عَدُ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 انهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولا تنه الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما ان ثِلا عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَاوَتْ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ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 وَيَتَعََّمُونَ مَا يَبُرُوهمْ وَلَا يَن فَعهُمْ وَلَ قَدَ عَلِمُ لَمَ نِشْتَرَهُ مَا لَم فِيآخِرَةِ مِنْ خَلاقُ وَلَ بِسَّمَا شَرَوبِهِ أَنْ فُسَهُمْ لَْ كَانُوا يَعلمُون وَلَوْ أَنْ إنهم آمنوا واتقوا لمسوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا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 يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها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 الله. إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد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 وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ